وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم يا عباد الله ان شاء الله بعد غد ينطلق الالاف من ابنائنا وبناتنا الى مدارسهم وجامعاتهم حقق الله لهم الاماني واسعدهم بوالديهم وأسعد والديهم بهم وجعل عامهم الدراسي عام خير وبركة وتوفيق وهذا يا عباد الله أمرٌ محمود ومشكور ومطلوبٌ شرعا فإن الأمة إنما تُقاس بصلاح دينها وحرصها على التعلم والتعليم فالعلم أساس كل خير والجهل شجرة كل شر ولذا كانت هذه الأمة المحمدية يا عباد الله أمة علم وبصيرة وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على التعلم وعلى تعليم صغارهم وعلى تفقدهم في تعلمهم العلم يا عباد الله في هذه الأمة مرفوعٌ قدره مرضو معظمٌ ذكره ولعظيم شأن العلم يا عباد الله قضى الله عز وجل بالرفعة لأهل الإيمان والعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولعظيم شأن العلم يا عباد الله أشهد الله العلماء على خير مشهود شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقصط ولعظيم شأن العلم يا عباد الله بيَّن الله لنا أنه لا يستوي شرعا ولا عقلا العالم والجاهل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولعظيم شأن العلم يا عباد الله بيَّن الله لنا بيانًا شافيا أن أهل الخشيَة الكاملة له سبحانه وتعالى هم العُلَمَاء إنما يخشَى الله من عباده العُلَمَاء ولعظيم شأن العلم أمر الله عز وجل أشرف البشر وسيِّد الأنبياء والمرسلين ومن يطلب الزيادة منه وقل رب زدني علما فكل من يحب محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون حاله وسيقول بلسانه رب زدني علما وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شرف العلم طلبا وتحصيلا فقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلامه اراده الله الخير بعبده ان يفقهه في الدين وطريق التفقه في الدين يا عباد الله انما هو بطلب العلم وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ألا وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه, فمن أخذه أخذ بحظ وافر الله أكبر يا عباد الله عبارات عبارات عبارات وتزلزل القلوب وتجعل قلوب المؤمنين يحرصون على طلب العلم من سلك طريقًا يلتمس به علمًا سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنَّة وماذا يريد العبد يا عباد الله إلا أن يُرضِي الله ويدخُل جنَّته بفضله وإن الملائكة العباد المكرمين. الذين لا يعصون الله ما أمرهم لتضعوا أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع وفي الحديث الآخر عندما جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئتك أطلب العلم قال مرحباً بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكه باجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب وإن العالم اذا حصل العلم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم من هذه الامه على العابد بغير علم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الأمة وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء يا عباد الله هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الميت إذا مات إنما يرثه أقرباؤه ووراث النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء إن شأن العلم يا عباد الله في ديننا شأن عظيم وإن العلم النافع الرافع أصله وأوله هو العلم بشرع رب العالمين ويتبعه في ذلك يا عباد الله كل علم دنيوي نافع ولذا نصَّى الفُقهاء على أن نتعلُّمَ ما يصِحُّ به الدين فارضُ عينٍ على كل مسلمٍ ومسلمة وأنَّ ما زاد على ذلك من علم الشريعة ومن علوم الدنيا النافعة فتعلُّمُه فارضُ كفايةٍ على الأمة وإن العلم النافع الرافع يا عباد الله لا يحصلُ للعبد إلا إذا اتصف بصفاتٍ أربع أولُها الإخلاص لله عز وجل فالإخلاص سببٌ لتيسير العلم وسببٌ للانتفاع بالعلم وهو يا عباد الله شرطٌ لحصول الثواب والسلامة من العقاب في طلب العلم الشرعي وشرطٌ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 ادخله الله جهنم فالاخلاص يا عباد الله شرط في العلوم الشرعيه لحصول الثواب والسلامه من العقاب ولن ينال عبد ثواب الله الا بالاخلاص لله سبحانه وتعالى واما ثاني الصفات يا عباد الله فهو ان يثمر العلم العمل فانه لا خير في علم لا يُثمِر عملًا نافِعًا يتقرَّب به العبدُ إلى مولاه أو يُصلِح به دُنياه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألَ عن أربع عن عُمْرِه فيما أفنَاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن جسمه فيما أبلاه وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون خوفاً شديداً من العلم وعدم العمل ويرون ذلك من سوء الحال والعياذ بالله وأما الصفة الثالثة فهيا احترام المعلم والعالم فاحترام المعلم والعالم سبب من اسباب تيسير العلم وبركته قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وجاء زيد بن ثابت رضي الله عنه يوما راكبًا بغله فقام إليه ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه حتى أنزله فقال له زيد رضي الله عنه أتفعل هذا وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فاحترام العالم والمعلم يا عباد الله من آداب أهل الإسلام وهو سبب عظيم في تيسر العلم ونزول الخير والبركة فيه وأما الصفة الرابعة فهي الصبر فإن العلم لا ينال إلا بالصبر وكما قال بعض السلف العالم كالشجرة تنتظر متى تسقط عليك الثمرة فلا بد من الصبر في طريق طلب العلم ولن ينال العلم ملول ولا متكبر فبالصبر واليقين يا عباد الله تنال الإمامة في الدين وقد جمع الله عز وجل كل هذا في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فذكر العلم لأن كل هذا لا يحصل إلا بالعلم وذكر الإيمان والعمل الصالح وهو ثمرة للعلم وذكر التواصي بالحق والتواصي بالصبر فاحرصوا رحمك رحمكم الله على غرس هذه الصفات الأربع في أبنائكم وبناتكم إن أردتم الخير لهم معاشر المعلمين والمعلمات إنكم تحملون شرفاً وأمانة أما الشرف فهو أنكم إن أخلصتم وأحسنتم تقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وكنتم أهلاً لأن يُثني الله عليكم في الملأ الأعلى وأن يحبكم عباد الله الصالحون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة وحتى الحوت لا ليُصلُّون على معلِّم الناس الخير وإنكم تحملون أمانةً عظيمة ستُسألون عنها بين يدي الله عز وجل تحمِلون أمانةً عظيمةً لأنكم تُربُّون النشح الذين سيحمِلون شأن الأمة في قادم الأيام فيا أيها المعلم المبارك ويا أيَّتها المعلمة المباركة لا تتَّخِذ مهنتك وظيفةً تأخُذ عليها مُرتَّبًا بل إنك أسمى من ذلك إنك في مهنةٍ شريفةٍ عظيمة فأدِّها مراقبًا لله عز وجل لا تُثقِلك التعاميم ولا يُثقِلك المراقبون من البشر وإنما راقب الله عز وجل إذا دخلت فصلك فاعلم أنك في مهمةٍ عظيمة فأدِّها كما يحب الله عز وجل ويرضى علم ابناء المسلمين الخير كما هو في المقرر الذي بين يديك الطلاب ليس بحاجه إلى اقاصيصك ولا إلى بطولاتك تعمر بها الحصه وتضيع الوقت وانما هم بحاجه الى العلم النافع الذي كتب في المقررات فلا تضع الحصه بامور في خارج العلم الا وأن يكون ذلك شيئًا يسيرًا تطرُدُ به الملل واحرِص رعاك الله على أن تغرِسَ الثِّقة في قلوب الطلاب وأن تتحبَّب إليهم وأن تلينَ لهم لينَ العُقَلَى فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك ثق أيها المعلم أنك لن تكتسب احتراماً ولن تكتسب حباً بغلض القلب ولا بشتيمة اللسان وإنما بلين العقلاء اقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خير معلم يقول معاوية بن الحتم السلمي إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عطس رجل فقال له يرحمك الله فأخذ الناس يحدقون فيه بأبصارهم فقال لهم واثقل أمياه إميا ما لكم تنظرون إليه فأخذوا يضربون على أفخادهم يُسكِّتونه قال رضي الله عنه فسكت فلما انصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا سبني فما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه إنما قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام البشر إنما هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن فكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشراً لا منفراً جاذباً لا طارداً فإنك في ذلك تحقق الخير العظيم لك وللأمة معاشِرَ المؤمنين إن طلب العلم ليس خاصَّا بالمدارس وليس خاصَّا بالطُّلاب الصغار بل هو لكل مؤمنٍ ومؤمنة وفي كل مكان يبذل فيه العلم النافِع ففي بيوت الله يطلب العلم في خطب الجمعه يطلب العلم وفي المحاضرات والدروس يطلب العلم وفي المدارس والجامعات وفي غيرِ ذلك فانصتوا عباد الله لدروس العلم واحضروها واحضروها وتحلوا بالصفات حيث إن العلم لا ينفع إلا إذا أحضر الإنسان قلبه وأحضر سمعه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عباد الله عباد الله إن شأن العلم شأنٌ عظيم فاهتموا به عباد الله وربوا ابناءكم على خير الطريق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 والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المؤمنين إن الله عز وجل قسم الناس في سورة الفاتحة إلى ثلاثة أقسام أولهم المنعم عليهم المنعم عليهم وهم العالمون العاملون ورأسهم الأنبياء والصديقون والشهداء وثانيهم هم الضالون الذين عبدوا الله عز وجل بغير علم فكانوا من الضالين ورأسهم هم النصارى وثالثهم هم المغضوب عليهم الذين علموا لكنهم أعرضوا ولم يستسلموا ولم يعملوا بما علموا فاستحقوا أن يغضب الله عليهم ورأسهم اليهود صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالعبد الموفق يا عباد الله من كان من العباد المنعم عليهم فكان حريصًا على العلم النافع وعلى العمل بعلمه واعلموا عباد الله أن العبد لن يعرف ما ما ينفعه ولن يسلك ما ينفعه إلا إذا علم ذلك الذي ينفع وعرف طريقه ورزق همَّةً عالية وإرادةً صادقه وتوَّج ذلك بالعمل فكم من عبدٍ يا عباد الله أراد الخير لكنه لم يعرف فكان من الضالين وكم من عبدٍ يا عباد الله عرف الخير لكنه لم يعرف طريقه فسلك طريقًا غير طريقه فكان من أهل البدع الإضافية في الدين وكان من أهل, ال... وكان من أهل الضلال في أمور الدنيا فلم يعرف طريق العلم النافع لا في دينه ولا في دنياه وكم من عبد يا عباد الله عرف طريق الخير وعرف الخير وعرف طريقه لكن قعدت به همته فلم تكن له همته يسلك بها ذلك الطريق وكم من كانت له لكن ضعفت ارادته فلم ي... فلم يتحقق في قلبه عزم صادق لتحقيق الخير وكم من عبد حصل كل هذا لكنه قعد عن العمل فاغرسوا عباد الله في أنفسكم وفي ابنائكم وبناتكم حب طلب الخير وحب التعلم وحُبَّ معرفة طريق الخير وارفعوا في أنفسهم الهمم وعلموهم طريق الإرادة الصادقة ودرِّبوهم على العمل فإن في ذلك الخير لكم ولهم ثم أعلموا رحمًا الله وإياكم أن الله أمرنا بأمرٍ عظيمٍ شريف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 وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين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 اللهم سلم قلوبنا اللهم سلم قلوبنا اللهم سلم قلوبنا اللهم يسر امورنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا انا عباد من عبادك وقد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضةً عظيمةً من فرائضك وأنتَ أعلمُ بقلوبنا وأحوالنا مِنَّا اللهم من علمته منا مقيماً على خير اللهم فتقبل منه وزده خيراً إلى خيره يا رب العالمين ومن علمته منا مقيماً على سوء اللهم فخلِّصه منه يا رب العالمين وبدل وبدل سيئه حسنا يا رب العالمين اللهم اعطنا فوق ما نرجو اللهم اعطنا فوق ما نرجو اللهم اعطنا فوق ما نرجو اللهم اصلح لنا النيه والذريه العالمين اللهم اصلح لنا النيه والذريه يا اللهم اصلح لنا النيه والذريه يا رب العالمين اللهم بارِك لنا في أعمارنا و لنا في أعمالنا و لنا في ذريَّاتنا و لنا في أهلين و لنا في بُيوتنا و لنا في أموالنا و لنا في كل نعمةٍ أنعمت بها علينا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين اللهم فرج عن كل مهموم من هذه الامه رب العالمين اللهم فرج عن كل مهموم من هذه الامه رب العالمين اللهم فرج عن كل مهموم من هذه الامه يا رب العالمين اللهم احفظ كل مسلم ومسلمه في أي مكان كان يا رب العالمين اللهم احفظ كل مسلم ومسلمه في اي مكان كان يا رب العالمين اللهم احفظ كل مسلم ومسلمه في اي مكان كان يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله